الله الى الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا I'm uh -huh. وعدوا للنوم حتى نوتى مثل ما يهوتى أو سلوه You're a man Amen. حيا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل Oh, <laughs>